يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره ن له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الْدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظالمين لهم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قل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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون Wayastagi bulladina amanu, alamilo sanehat, wayaziduhum, fagli, walka firuna lahum, randa bunchadin, walahu بَسَطَ kom langt, riskonier i ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا Waja, shura, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, وهو على جمعهم إذا يشاء قدير